يا حبيبي وانت ظالم وانت بادي وانت بادي فوق ضمك للمحبي نتظلم لكم قليد الزعامة في فوق شعر شعبي انتظرك تكلم يا حبيبي وانت ظلم وانت بادي فوق ظلمك للمحبي انت ظلم حسن وجهك مستحيل وغير عادي كيف جيت من السماء من دون سلم يوم شفتك قال قلبي لا ارادي انت حسنك واقعي ولا تحلم Horsak dktatik gut ma filtit, B сотруд спорт horri Angei rihlaa Shifte talwi Hala ya di Hala ya di Talibak lageet Tegfei La tesellem Wakfetak حجرتهن حجر حلا شفت التويح على يادي قلبك لا تجي تقفي لا تسلم ولا تبالغ في المديح ولا تعادي قل لي يا احبك